بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب منزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون وكان من قريه الابلسها فجاء هذا الثنا فجاء هام قائلون فما كان دعواهم الا اضر بماثلا الا ان قالوا الا كنا ظالمين فنا سَّذين أُرص إهم وَلانا سَّ النُرسين فنا قص غلَ بغ وماق الن غين وَن يوم إ لل الحق ف سقت ما وَزيل صأ إك غ المطخ وَ هؤلاء الذين نخصهم او بما كانوا بعياتنا يظلمون ولقد مسناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيش وجعلنا لكم فيها معيش ما تشكرون ولقد خلقنا ثم ثم طورنا ثم ثم قلنا للملائكة السجدون آدم بسجدوا بسجدوا إلا إبليس لم يصوم قال ما هناك الا يسود الامر لك قال الا خيرهم خلق من خلقته لي النار خلقت لي نار وخلقته لي صيا قال تهبط منها قال تهبط منها سم يسود لك ان تذكر فيها فخرج تخو منك من الصاغرين قال انظرني الى يوم العسر قال انك من المؤمنين قال فبما لهم ثم بما اخويتني لا اقعد عليهم طراقك المستقيم ثم لا تهنذوني من ذيل اذق ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن شمالهم فَخَلْقِهِ وَلَا تَجِدُ أَنْسَرَهُمْ شَاسِرِينَ قَالَ خُذْ لِنَهَارٍ مَنْ الْحُورَ لَمَنْ شَبِعَ مِنْ قِبَلِ أَمْلَنَ نَجَرِنَا لَمَنْ شَبِعَ مِنْهُمْ لَأَمْرٌ مِنْ ويا a damosponę وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقردا هذه الشجرة ولا تقردا هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمْنَا مَا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نَصِيبٍ فَتَنَاهُ مَا بِغُرُورٍ كَلَمَّا لَمَّا لَقِى الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَى زَهْرَ مَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَّكُمْ مَا عَنْتُكُمُ الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا هَآتِي فَيَشَيْفَانَكُمَا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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يغاري ثواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا ينفعانكم الشيفان كما حجابا ويكون من الشر ينسع عنه لباسهما ليرى ما سواتهما إن يضاس وَقدل مِنْ حس لا سَبغونَهُم إِ جعلنا الشطين خَْه فَلَِّ مِ لاَا يُؤمن وَإذاَا فَعلُوا فَحجَةً ق وَجَ لَا عَلَْهَا خَدناقالوا وَجَنا عَلَأَبأَنا وَ ق م رَابِ قُْ إِ اللهعَنا يأظُر بالبَحش اتَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ مَا مَضَى بِهِ مِنْ فِتْنٍ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَنصُرُوكُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَلَا يُنْزِلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ظَاهِرًا وَهُمْ بَاطِنًا مُخْرِصِينَ لِمَنْ هُمْ جِيلٌ ويحفظون أنهم مهددون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدين وكلوا واشربوا ولا تفرفوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسجدين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نبصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حظ ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تكودوا على الله ما لا تعمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة فإذا جاء يَغْرَمُونَ لَا يَسْتَخِفُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ يَوْمَئِذٍ نُفَصِّلُ لَكُمْ أَن لَّن تُؤْمِنُوا وَلَن فَمَنِ اسْتَغَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْنَا فَمَثَلُهُ كَمَنِ اعْتَدَى عَلَى النَّارِ وَهِيَ تُسْقِي مِنَ الْمَاءِ اَشَارَ وَجْهُ أَسْمَاءٌ رَصُلٌ لَّا يَضَامَّنُونَ قَالُوا أَيْنَ مَا تَسُمُ تَبِعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَعْلَمُ عَلَيْكُمْ وَشَهِدُوا عَلَى قنخلص من قلوبي وما من فن خلصت قنخلص من صمكم من الجن والالس في النار كلما دخلتم مسئول كل على صفتها كلما دخلتم مسئول كل على صفتها حتى اذا الداهت فيها جميعا قالت أخرى يضلئوناهم و بلاءنا يضلونا فآتق على باهم بعثا من النار قالت كل البعث قالت كل البعث ولكن لا qanettə guli xiranظm س käle kumifa qanettظli uxiرى qanettəggli m ذُوقَ لَعَنَذْ ذُوقَ لَعَنَذْ مَن لَمْ يُؤْمِنْ ثُمَّ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَنَفْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَنَفْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ne jamais non pin khi on can aller canaliser le mot du démi la lo j me la lo mille j onenfant on pe lamen jahannama minha wa min fawqiha mawashi wa zalika ladhab malimin walladhina amanu 'ala nassalihati la nusallihu nafsan illa هناك افهام الجنه هنالك افهام جنتهم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل في صدورهم من غل سجر من شجره الحمد لله وَصَلَّى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَكِنْ يَأْتُونَا مِنْ ذِي الْخَصْصِ وَلُدُّ أَنْسِلْ ثُمَّ الْجَنَّ وَلُدُّ أَنْسِرْكُمْ بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنتم وجدنا ما وعدنا ربنا حصة. فهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم فعدنا مؤذن بينهم أن لعنة الله على الصالبين ونعلى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجلنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما ربكم حقا قالوا نعم قال لنا مول بن بين الامر الله شر الظالمين الذين ينصدون عن سبيل الله ويامرون بالفساد كل بالاخره كافر هؤلاء ماك وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يرعبون كلا بسيماهم ونادوا أطحاب الجنة أن سلام عليكم أن سلام عليكم لم ينخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت O ya nafuna ma tafaaru mumkin a'khaliha qanirabdana la taj'alna ma'al qawm al-zalim O na ja a'haab al-a'baas rijalana rijal ayyitu فَاللَّهُ مَوْلَى عَيْنُكُمْ كَمَرَسُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشْفِرُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ, الذين لَا قَسَمَ صَوْمُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا قَسَمَ صَوْمُ لَا يَنَالُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَنَحْنُ الْجَنَّةَ لأ لا خافون ليل كل ولا ثمحزنون ولا ذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان يفيض علينا من الماء ولا ذا افقان بالنار اصحاب الجنه ان علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم غمار حرم غمار على الكاذرين ونادى أرقاب النار يا أرقاب الجنة أن نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمنا لنا حرمنانا على الكافرين الذين اتخذوا دينا لهم ولعبا وغرستم الحياه الدنيا فاليوم نسانهم اليوم نسانهم كما تنفقا يوم وَما جَُ بياتاتنا يجخد وَلَطل جنام لجذم فقنا قَطنا وَوعناعيم من فند وَرحم فم وَحمة مقون يغمظغول هل يظون إلا سأ إ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسعوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شبعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد بنعمل غير الذي كنا نعمل فنخفروا أنفسكم ومن لعنهم ما كانوا يفسرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سفنة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمله ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفصدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّكَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابُ رَأْهُمْ سُقْنَا هُمْ لِمَنَازِلِ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج المغسى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج لباته بإذن ربه والذي الخمس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرق الآيات لقوم يشفرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا, قوم فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من مبين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي مِنَ الشِّرْكِ وَلَا كُنْتُ مِنَ الْفَاسِقِينَ رُسُلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ وأعلم من الله أَو حَاشِ بَتُمْ مَنْ جَاءَ أَفُولَكُرُ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَدْفَعَ عَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ عَنْ جِيلِهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُرَى وَالْمُصْنِعِينَ كُلٌّ كَانَ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِلَٰهٌ عَدٌّ أَخَذُوا هُدًى قَالُوا يَا قَوْمَ نَعْبُدُ اللَّهَ مَالَهُ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أفلا قال الملؤ يذين شفروا من قومه إنا لنراش في السفافة وإنا لنظرش من الشاذبين قال يا قوم ليس بي سفافة وناشر رسولهم من رب أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم نصح أمين وعجبتم أن جاءكم بكم من ربكم على رجل منكم على رسل منكم لينزركم واذكروا إذ جاء لكم خنفاء من بعد صوم نوح وزادكم كل أَغْنَى فَأَنْتُمْ أَلَا أَلْعَنَنَّكُمْ ذُلْحًا قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا نَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَانظُرْ مَا فأتنا بما شعدنا إن كنتم الصابتين قال قد وطع لكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسنى إن سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إني معكم من المنتظرين فأنزلناه واليذين معه لرحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذا تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله قال يا قوم عبد الله ما لكم من غيره قد جاءتهم بينة سن من فَذِكْرُهُ فَشُمٌّ وَهُلَكٌ فَمَا يَسْتَنزِلُهُ فَسَنُغْرِقَنَّكُمْ فِي أَرْضِ اللَّهِ مُغْرَقِينَ نَذَرُوهَا تَفُلْ فِي أَرْضِ النَّهْرِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُؤْءٍ فَيَخْذُنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُنَفَاءَ مِنْ بعد وَلَدَنُوا فَمِنَ الأَرْضِ سَاخِلُونَ مِنْ سُهُولِهَا فَخُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَانصُرُوا أَنَا اللَّهُ فَالْقُرُعَ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَخَافُوا فِي الْأَرْضِ مُسْلِمِينَ قَالَ الْمَنَأُ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ قال الملؤ الذين استفروا من قومه بالذين استمعطوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلون من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استفروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صامح ائتنا بما شعلنا إن كنت من المرسلين لا اكلتم مر جفت فاصبحوا في داري مجاسين فتولى عنهم وقال يا قوم لا انقل ابلهم لكم رسالتي ونصحت لكم ونصحت لكم وانا لا تحبوننا اصفين وله طيطان لقومه اتحدثون الفاحشه ما سبقا قبين بها من احد ما سبقكم بها من أحد من العالمين اينما كونت سولا مليانه شهوه من دون يشاء بل انتم خوض مسرف وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اولى يسفخرون فان جاءنا اهله الا إلا امرأته كانت من الغابرين وأنظرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره K de gör sum pe la so at فَأَمْ بُلْ كَيْلَ ولا وَلَا تَمْخَصُ مَا سَأْشَيَءَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ عَلَى الَّذِينَ هُنَالِكَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِذْ كُنتُم مُّسْلِمِينَ وَلَا تَعْصُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُدُّونَ وَتَخْصُونَ وتبغونها عرجا وانكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المسجدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم حتى يحكم الله بينكم wa ngua sayr قال الملؤ الذين تشفروا من قومه لنخرج منك يا شعيذ والذين آملوا معك من قريةنا أو لتعودون في ذلكنا قال أولو كنا شارهين قد افترينا على الله كببا إن عدنا في ذلكم بعد إذ نجان الله منها وما يجب لا لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افسح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لَئِن سَبَعتم شُعَيْباً لَّإِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَخَلَتْ سُبُلُهُمْ وَغَزَتْ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِ إِجْمَاعٍ الَّذِينَ كَلَّمُوا شُعَيْباً كَمْ لَمْ يَغْنَوْا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم دخل أبلغتكم رسالة رضي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وَنا أصنا في qة من لدي إخذنا هلَ جش in الب إ أخذنا أهلَ بش in إ علىهُ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قلنا السعادة على الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برشات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يسعون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن فأبنوا مكر الله بلى يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ الَّذِينَ يَلْهُونِ إِلَى الرَّمِيمِ تَذْكِرَةٌ لَّهُمْ فَتَذَكَّرُوا أَلَمْ نَشَأْ وَنَخْلُقْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَلَقَدْ عَلَوْا عَرْشَنَا فَهُوَ لَا يَسْتَوُونَ ثُلْكَ الْقُرْآنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَسْلِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَشْرَهُمُ الْفَسِقِينَ ثُمَّ أَبْعَثْنَا مِنْهُمْ بَعْدَ أَن فظلموا فيها فانظر كيف كان عاقبة المستدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب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 فأنصى عصان فإلهية عمان مبين ونزع يده فإلهية بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم تنعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا سأمرون قالوا أركه وأخاه وأرصر في المدائن حاشرين يأترك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا, إن, لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم من المقربين قالوا يا موسى انما من صلك انما ان صلك أن واما ان نقول نحن الملوك فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عفاك, عفاك فإذا هي تلقف ما يفجون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا منالك وانقلبوا صالدين وانقلبوا صالدين اقول <سؤال> لك يا سحرساجدين قالوا امن يا العالمين رب موسى وهر قال في العون امانصهم قبل ان اذللكم ان هذا لمسعو مكرتم في المدينه تزرجوا منها اهلا لما لتخرجوا منها اهلا فتو بتعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصربنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا من قليم وما سوء انب منا الا ان امننا على اطا ربما لما شاه اسمنا ربنا افرغ علينا صبرا فلا افرغ علينا صبرا وجعلنا مسلمين وقال لَمَّا أُوحِيَ قَوْمِكَ عِنْدَ رَمُوثَ وَقَوْمُهُمْ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَنَكِّسُوا مَا أَنَّاهَا تَكُونُ 50 وَأَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَحْيِي لِسَاءِهِمْ وَنَسْتَحْيِي لِسَاءِهِمْ وَإِنَّا فَوَرَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا inna al-ardana llahi yulisuha may yasha yulisuha may yasha lil-'ibada wal قالوا بينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلش عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون في السنين من السمرات لعلهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك من مؤمنين فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ أَنَّهُمْ مُبْطِلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكَ ۖ قَالُوا يَا مُوسَىٰ لا ان كشف عليه الرجز لنؤمن اننا لنؤمن انك ولن نصل ان معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الانا اجلهم بالغوه الى اجلهم بالغوه الى يوم ينفذون سننتقم لهم فلرناهم فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَأَوْرَثْنَا قَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَمْتِعُونَ مَشَارِقَ النَّهْرِ وَمَغَارِبَ الْأَنْهَارِ حَتَّى إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَّنَا بما بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا فأتوا على قوم يعطفون على عطلان لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن أولئك متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو صبركم على العطل أ وإذ شيءنا خ أَ فيون صون كصوه أن علىب يَسْهَمُونَكُمْ سَنَذِى يُقَسِّلُونَ دَنَا حَقٌّ وَيَسْحِرُونَ لِسَانكُمْ وَيَسْحِرُونَ لِسَانَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ مُبِينٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَسْمَنَّاهَا بِعَشْرٍ وَأَسْمَنَّاهَا بِعِشْرِينَ وَفَتَحْنَا وقال موسى لأخيه مارون اصلحني في قومي وأصلح وأصلح ونادت سبع سنين المفسدين ولما جاء موسى من قاتل وكلمه ربه قال رب أيني أنظر إليك قال من تراني وناكن انظر إلى الجبل كاين سقا ومكانه فسوف تراني فلما تجلى رب هون الجبل جعله تكشا فلما تجلى رب هون الجبل جعله تكشا جعله تكشو خرهو سقع Ba va apa faana to aana Ola toxaasa ke to to imaka wa قال يا موسى إني فضيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخل ما آتيتك فخل ما آتيتك يا قوم من الشاكرين وكسبنا له في المدوعة من كبير شيء نوعبة وتصيلا لكل شيء I was about to فَاعْرِفُوا أَنَّ سَيَأْتِي مِنكُمْ شَظَارٌ فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ لَيْلٍ حَافِظٍ وَعَيْنٌ رَاقِدَةٌ أَن يَئِنَّ يُنْزِلُ بِهَا وَهِيَ مُؤْكَلِينَ دُونَ إِنَاءٍ يَسْتَحِيلُ سَبِيلًا وَهِيَ مُؤْكَلِينَ دُونَ إِنَاءٍ يَسْتَحِيلُ سَبِيلًا رَبِّكَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم من يجزون إلا ما كانوا يعملون واستخل قوم موسى من بعده من حنيهم حجلا تسد له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا استخدوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أجيب ورأوا أنهم قد ضلوا قالون إن لم يرحم يا ربنا ويغفر لنا للكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال لئس ما خلصه وليني يوم بعد يوم عشت ثم امررن بكم وانخلعوا او خلب راسي قال انا انا من ينخو مستمعوني وشاهدوا يقتلوني الا تشمثي الاعداء او لا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال وقتل لي ولي اخي في رحمتك وان خلنا في رحمتك وان ترحم رحيم إن الذين اتخذوا العجله فينا لهم غضب من ربهم وذله في الحياه في الدنيا وجزاء ذلك في المستقبل والذين عملوا السيئات يسابون بعدا ثم يسابون بعدا وما لهم ان ربك من بعدها لغفور وخليل وما منا سكت عن من موت الغضب أخذ الألواح أَكَانَ لِلنَّاسِ وَحَاشِيهِمْ نُسْخَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَتُهُ نُسِيمٌ قَطِيعٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ, ورحمة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِقَائِنَا فَلَمَّا أَخْلَصَهُمْ لِلرَّبِّ قَالَ رَبِّ لُوشِ سَهْوُهُمْ e koa ve ma a la cukonfa o إن هي إلا <سؤال> بثنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت وللينا فانصر لنا وارحمنا فانصر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واشتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا مدنا <إليك> قال على ذي أصيب به من نساء قال على ذي أصيب به من شاء ورحمته وسوء كل شيء ورحمته وسوء كل شيء فكتبوا للذين يتشكون ويعدون الشكا والذين هم بآيات لا يرونه الذين يستدعون الرسل الذي يؤمنون به الذي يجدونه مسبوبا عن انفسهم الذي يجدونه مسبوبا عن انفسهم بالشررات والغير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات المحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إفرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ومقرواه والسبع النور والسبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين هم ملك السماوات والأرض La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'abdu billahi wa rasulihil nabi alladhi ummiyyun alladhi yunthiru billahi wa mi fomimos sunدونna bilحansi وmiian di l وqael omut ne sechowa sedan on وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إنسى أَنْ اسْكُبْهُ قَوْمِكَ ۖ إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ مُنْتَظِرِينَ ۖ أَلَمْ نُرِكْكَ عَاصِيَةَ الْحَجَرِ فَجَسَدَتْ مِنْهُ 12 تَاجَهُ ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَدَهُ ۖ وَبَرَنَا عَلَيْهِمْ الْبَرَنَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغمام, عليه الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ رزقناكم وما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن خيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطا وقولوا حطة ودخلوا البال سجدا مغفر لكم خطيئاتكم لنؤتذر لكم مخافين ناسكم سنزيد المحسنين فبالذم الذين لم امنوا قولا غير الذي قيل لهم سارسل عليهم رجزا من السماء فارسلنا عليهم من السماء اذا كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره الدحمه إِنْ يَعْزِلُونَ بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَشْهَدُونَ بِيَوْمِ الثَّلَاثِينَ شُرُعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا كَثِيرٌ شَنَالِكَ نَبْلُوهُمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ مِنْ بِمَا كَانُوا يَسْهُونَ وَإِنْ قَالَتْ عُصْمٌ يَوْمَ يَمْسَاعِدُونَ قَوْمًا لَّهُ مُهْلِكُهُمْ يَوْمَ يُعَذِّبُ on aremi la’ pe so moi ra la om miasbourg Ben so me vous kivi ze la lui وأنشينا الذين ينهون عن السوء وآخرنا الذين ظنبوا بعذاب بعيث وآخرنا الذين ظنبوا بعذاب بعيث بما كانوا يسغوا فلما عسوا عما له عنه قلنا لهم wa izza anna rabbuka la yadhana 'alayna min yawm al-qiyamati an إن رَبَّكَ هُوَ الْفَعَّالُ الْعَظِيمُ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مُنْفَطِتِينَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى وَمِنْهُم مَّنْ ضَلَّ وَلَبِثُوا فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ فَأَتَاهُمْتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم سيغفر لنا وإن يأتي مرض مثله لأخذوه ألم يؤخذ عليهم نساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحص ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير والدعو الآخرة خير للذين يبتغون أبنا توقنون والذين يمسكون بالكتاب وأقوم الصلاة إنا لا نضير عدر المصلحين وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ضرة ومن قدوا ما آسيناكم بكوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وَأَشْهَدَ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا فَأَوْقَعُوا إِنَّمَا أَشْرَكَا أَنِيَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذَرَيَّةً مِنْ بَعْدِهِنَّ أَفَتُظُنُّونَ بِأَنَّ هَٰذَا هُوَ الْفَصْلُ إِنَّ الْفَصْلَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاسْمَعْ لِمَنْ دُعِيَ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاولين ونوشئنا وفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هضا فمثله كمثل الكلب إن عليه يلهس أو تسرخه يلهس دان ايَّامَ الثَّنَا قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رُقُصُ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, مثلا القوم الذين شذبوا بآياتنا وأنفسهم, وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل, ومن يضلل فأناك هم الخاسرون ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قذوب لا يصنون بها ولهم أعلن لا يغصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أولا العام بل هم أضل أولئك هم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا وَانظُرُوا لِذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي أَشْهَرٍ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّهُ يَهْدُوْنَ بالحق Wan-nabin kazzabu bi من fa-nastadrijuhum min hayth la ya'lamun wa amiruhum innaka ladhimin aw lam yatafakkaru ma li saahibi min jinnatin in اولا ينظر في منسوب السماوات والارض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وانعسا ان يكون قد قصر اجلهم فليأي حديث بعده يؤمن من يظلم الله فلا هاديه مَنْ يُظْلِمْ لِلَّهِ فَنَادِهِ نَوَيْلُهُمْ فِي ضِيَاعٍ لَا يَعْمَلُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا تقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ببتع يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكرى الناس لا يعلمون قل لا أبلث لنفسي لفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب دارتو وما مستني يسوع ان انا الا مدير وبشير ان انا الا مدير وبشير لقوم ينزلون وانني من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها أَلَمْ يَتَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَطِيبٌ فَمَرَّتْ بِهِ بَلَمَّا أَسْهَلَ الذَّعَى وَاللَّهُ رَبُّهَا وَمَالِينَ آتَتْ سَيْفًا صَالِحًا لِأَنَّ آتَتْ سَيْفًا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ صَالِحًا جَعَلَهُ مُؤْنِسًا أَثِيمًا آتَاهُ أن يخرقون ما لا يخرق شيئا وهم يخرقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتدعوكم سواء عليكم أدعوتموهم سَمَاءٌ عَلَيْكُمَا دَعَوْتُمُوهُم أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُعَقِّبُونَ أَمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ دَعْوَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ فَتَجْعَلُونَ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَمْ نُرْسِلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ هَادٍ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لهم أعيل وَنَادَوْهُ وَهُمْ يَسْمَعُونَ بِنَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَ إِن كُنتُمْ تَدْعُونَ بِهِ فَلَا سُلْطَانَ لَهُ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَدْبِرُ النَّصَائِحِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ وإن تدعوهم لذا الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العقوى واخمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإن لا ينزغنك من الشيطان نزب فاستعر بالله, بالله إنه سميع عليم I elle ne seqa eläme segwa vikumi şey foni de käo peşqa elä وإخوانهم يمسونهم في الغي ثم لا يغصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بسبيتها قل إنما أسبع ما يوحى إلي من ربي هذا مصائب من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن Ah não pres canel da rua, foi لعلكم ترحلون وانكن ربك في نفسك تضرعا وخيفا تضرعا وخيفا ودود الجهر من القرن بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكفرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يسفرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون